i In... والذين كفروا يتمنون ويعقلون كما انت قول انما من هم مستعد Yeah. Nem felnul Come <laughs> on, Yeah, And then one min... bim أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وأتبعوا Thank يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ